صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله فاطر السماوات والأرضين جائع الملائكه في رسلا يا غيل الملائكه في رسلا اني اجنح ثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتحي الله للناس من رحمه سلام لَهَا كلاما وما ينسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السير الذين كثر لهم عذاب شديد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 الذي أرسل الرياح فتثير سحبا فسقنا فسقنا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلل تو جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وما اكرنا هو ي الله خلقكم من تراب ثم من قفط ثم جعلكم أزواج ثم جعلكم أزواج وما تحملونه ولا تضعون إلا بعلم وما يعمر من من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير وبا يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ تَطْغِيَةٍ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ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 يَدْرُونَ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ قبيل